قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسال مما ليس لك به علم اني ايضا انت تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ طِير يَا نُوحُ بِطِبْ صَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ طِير يَا نُوحُ بِطِبْ صَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ عَلَى أُمَمٍ مِّنَّا من وَ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه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 يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ تَوْبُو إِلَيْهِ مُتُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ